ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ثُمَّ يَتُوبُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَمَا هُوَ رحيم مِنْ عِنْدِ الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ فلا يقرب, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خف وإن خذتم عيلة فتوفيغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خذتم عيلة فتوفيغنيكم عَكِيم إِنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ عَلِيمٌ قاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يبينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ولا يبينون دين الحك من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن وَهُمْ صاغرون حتى يحكم إذية عن يد وهم صاغرون وقال في اليهود عزير بن الله وقال في النصارى المسيح صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله, قاتله الله أنا يؤفكون أنا يؤفكون اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وما أمروا إلا ليعبدوا إله سبحانه عما